إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يروحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون.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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي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 ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء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 وَإِنْ يَكُنْ مَنِ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ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 قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت علي أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قُلْ أَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا؟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 قل لا أجد في ما أوحية لي على طعام يطعمه إلا أي يكون ميتة أو دم مسفوحه إلا أي يكون ميتة أو دم مسفوحه أو لحم خنزير فإن ور أو فسقا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 وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ كَذَلِكَ كَذَلِكَ نبلو كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ كذلك نجزيهم ببغيهم وإن ذَلِكَ جزيناهم ببغيهم وإن نال فَإِن فإن كذبوا كفقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شدة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها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 ذلكم وصّاكون به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدو ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أُنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عند لغافلين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 سنجزي الَّذِينَ يصدفون عن آيَاتِنَا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟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 انما امرهم الى الله ثم انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها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 لم تبعك منكم لأمل أن نجأنم منكم أجمعين ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوس وسله مش الشيطان ليبدي له ما ما وري عنه ما من سوءاتهما وقال ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغُرور فلما ذاقشجرت بدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 يا بني آدم لا يفتن أنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 إن جم التخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون.